أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم 117. يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 118. في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم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 دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لت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 116. رحمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنئذ فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات رسط العزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم شرع لكم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 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم رئيب فلذلك فدعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب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 وهو القوي العزيز من كان يريد حرص الاخره نزد له شي حرصه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 ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من نحيص فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كفائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون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 وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِعِينَ مِنَ الْذُلِّ يَظْرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجئ يومئذ وما لكم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 يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إن له عليم قدير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء